جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفركم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر هل هذه الفضيله تحصل لامته ظاهر كلام كثير من اهل العلم انها تكون وكلام بن كثير رحمه الله تعالى يفهم منه ذلك الكلام المتقدم لانه لما ذكر الاحتمالين عن عيسى عليه السلام وذكر الاحتمال الثاني قال أما إذا كان شيئا يقع له في آخر الزمان فهو واحد من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه نعم يقول هل للعلماء شرح في اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة من ناحية التوقيت الزمني أم هو شيء غيبي هو يوم مقداره خمسين ألف سنة يوم مقداره الف خمسين ألف سنة يوم يعني بهذا الطول وبهذا المقدار وهو لا شك أنه أمر غيبي لكن لكن اليوم طوله هذا كما أخبر صلوات الله والسلام عليه في الحديث الذي صح في الصحيحين في سياق طويل وذكر فيه قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا أحمية صفائح يوم قيامة فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الخلائق وينظر في امره إما إلى الجنة أو إلى النار كما جاء في الحديث قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهذا مقداره ذلك اليوم وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل علم وفي مستدرك الحاكم وغيره وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان أن الله عز وجل يهونه على أهل الإيمان يهون ذلك على أهل الإيمان فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم العصيب ذلك اليوم الطويل يهونه على أهل الإيمان هذا نوع من التهوين ومن أيضا أنواع التهوين أن الله في ذلك اليوم يظلهم في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظلة إلا, إلا ظله ومثل استشعار المسلم لهذا اليوم وطوله واستذكاره لذلك ينفعه لأن إذا تأملت الآن في حياتك التي تعيشها في هذه الدنيا مقارنة بذلك اليوم كم تكون يوم مقداره خمسين ألف سنة قارن, قارن هذا بحياتك أنت وتفكر في المدة التي ستعيشها في هذه الحياة الدنيا وحقيقة من يدخل في هذه الحياة الدنيا في المعاصي والآثام والمحرمات وترك الطاعات يجني على نفسه جناية عظيمة جدا ويهلك نفسه هلكة عظيمة ويندم يوم القيامة ندامة لا تفيده ولا تنفعه فإذا قارنت الآن يعني خمسين ألف سنة بالمدة التي تعيشها في في هذه الحياة الدنيا كم تعيش؟ يعني كم تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الآن مثلا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين إذا قلنا عمر إنسان ستين سنة إذا قلنا عمر إنسان ستين سنة ستين سنة هذه إحذف منها عشرين سنة كاملة نوم 20 سنة نوم لأن اللي عاش 60 سنة نام 20 سنة لكنها راحت في الأيام والليالي 8 ساعات مقطعة ما يشعر بها لكن من عاش 60 سنة وكان ينام في 24 ساعة 8 ساعات وهو معدل النوم الطبيعي يكون في 60 سنة نام ثلثها 20 سنة لكن ما يشعر بها فهذه 20 سنة من 60 راحت نوم والنائم مرفوع عن القلم أيضا خمسة عشرة سنة هذه قبل التكليف ما بقي شيء ما انتهت راحت في نوم وقبل التكليف ما بقي إلا شيء قليل يشد الواحد عزمه ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على على طاعة الله سبحانه وتعالى وإلا هي انتهت خمسة قبل التكليف وعشرين هذه في النوم إذا ما بقي إلا سنيات قليلة جدا سنيات قليلة جدا يأخذها الإنسان بالاستعانة بالله والعزم والحرف على ما ينفع وتمضي سريعا ثم يسعد سعادة لا يشقى بعدها بعد أبدا نسال الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حياة السعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا